سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله مهدا ويا نعمة يا لذكراك يا لذكراك يا لذكراك التي تسمو بها روحي ويهيم قلبي قلت فيك فاني عاجز انا مهما قلت في أنا مهما قلت فيك فإني عاجز أنا مهما قلت فيك فإني عاجز من بعد ما العلام يا صاحب القبة الخضرة وروضتها يا افضل من سعت لبابه الاقدام فانت رجاء وملاذنا وانت المرام يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج والحوض واللواء يا نورا معست ازيل